Salamari kumar hakulah. Al-Hemdugi lahi lani biokodavati jieten kesi fulmudele وجوده Abimeni المقصودات الحمد jietet من Al-Hemdugi من haka fulmendukir, baa ule menn ليس له lani hei sni, baa lani hei ssamed, baa lani hei sallis lahi betu ule وعلى خلفائه راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابته الذين شاب الدين ونسائه أمهات المسلمين ومن سار على دربهم واستنى بهديهم إلى يوم البعث والنشور ثم بعد أحمد الله إليكم الذي من علينا مثل هذه اللقية في هذا المجلس المبارك وهو مجلس نحوي ناخذ فيه المقصودة مما يحصل به نفعنا من جملة فهم الأوجه العربية التي يقع بها فهم كلام رب البرية والنبي صلى الله عليه وسلم فلأجل هذا يلزمنا أن نذكر أنفسنا مرة بعد مرة بفضل هذه العربية عموما وفضل النحو الخصوصا لأجل هذا قال بعضهم وبعد فالجاهل بالنحو وبالوبعد ف... فالجاهل بالنحو احتقر كل علم فإليه يفتقر فكل علم من العلوم الشرعيه يلزم طالب العلم فيه يلزم طالب العلم فيه ان يكون على مرتبة من معرفته بالنحو ولو جوريا ليحصل به فهم كلام الله عز وجل كما قال قائلهم وبعد, وبعد ذا فهمك المراد من النصوص لم يكن عنه يحاد إلا بفهمك لغات العربي محررا علومها بالرغبي نحن وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس فاجتهد أن تبلغه مكملها البيان والمعاني وقرب شعر والعروض الباني والخط والتاريخ والإنشاء قافية فذيبها الغناء فهذه العلوم المتكاثرة والمتوارفة فرا في باب اللي في باب العربيه يلزم الطالب العلمي ان يقف يلزم العلمي ان يقف عليها كل متكامله فان لم يحصل له ذلك فانه لا وليتله عن أساس فيها والأساس فيها هو النحو وما كان محتاجا إليه من بلاغه بعلومها الثلاث البيان والمعاني والبديع وكذلك ما له علاقه بجانب الاشتقاق لان هذه الاشياء هي السبيل الامعن والمولد الابين لحصول فهم نصوص الكتاب والسنه وادراكي كيفيه الاستفاده منهما لذا تقرر وهذا فان الذي قليل العبارات فوافر المعاني والاعتبارات وهو نظم ابن أبه المزمر على كتاب الآجر التي حصل بين الناس قبول لها عجيب فإن الناس عكفوا عليها فلا يدرى كم من ناظم عليها وشارح لها ومحش على بعض الشروح فهي كثيرة وفي قد تبلغ أكثر من خمسين مؤلفة أكثر من خمسين مؤلفة نعم فكنا توقفنا في آخر مجلس عندها العلامات الإعراوية التي ذكرها تباعاً رحمه الله فبدأ بالعلامة الأولى وهي علامة رفع فقال رحمه الله نعم نعم نعم نعم قال النظم رحمه الله باب علامة الرفي ضم وواو أنف والنون علامة الرفع بها تكون فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء وارفع به الجمع, الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل وارفع بواوي خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك وهكذا الجمع الصحيح فارفي ورفع ما ثنيته بالألف وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون أخذنا العلامة الأصلية الموضوعة, الموضوعة بإزاء هذا النوع الأول من الجوانب العربية هو الرفوع وهذه العلامة هي الضمة التي عبر عنها هو بالضم وقد فصلنا القول في ذلك وقد فصلنا القول في ذلك فإما أن يكون هذا من قبيل إطلاق بعض الفاضل البناء وألقاب البناء على ألقاب الإعراض لأنه قال ضم والأصلا يقول ضمة لأن الضم إنما هو من ألقاب البناء لنحن تكلم عن الإعراض وهذا مذهب عند بعض النحاة حكاه الأهدل في الكواكب الدرية عن بعضهم وإما أن يكون ذلك لأنه اضطر إليه الضرارة فحمل نفسه على أن ضاق هذا النظم بالتفعيلة عليه فحمل نفسه على التعبير بالضم بدل الضمته وهذه علامة أصلية والعلامة الأصلية متى ما أطلق عليها هذا الوص لازم أن يكون لها مقابل فمقابل العلامة الأصلية هي العلامة الفرعية والعلامات الفرعية التي عددها لك هي التي جمعها في البيت الأول بقوله علامة الرفع بها تكون فإذا أزلنا الضمة وجعلناها تحت العلامة الأصلية بقي معنا ذكر العلامات الفرعية فالذي ذكرناه أولا وفي المجلس السالف وحسمنا أمر ما عليه هو الكلام تفصيلا في الأجناس التي ذكرها ويصلح معها الضمة رفعا ويصلح معها الضمة رفعا ثم اليوم بحول الله عز وجل تخلنا تخلنا تخلنا عنها نعم، نعم. نعم. نعم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وهكذا الجمع وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع ما سميت يكون بالالف وهكذا الجمع الصحيح والجمع الصحيح هو ثاني انواع المعربات التي يكون اعرابها فرعيا نيابة عن الضم والفرع في هذا هو الو الفرع في هذا هو الو فتقول أنه فمت جنسا من المعربات لأن المعربات قد حصب جنسها قلنا أن المعربات كم كم المعربات كم على المعربات كنت حاضر إح أحد عشر يعني جنسا من المعربات Sahari, laheda, aja, ma tunnen, et ige maina, haavi. Jabba, jani, insani, zve karad متكسر المصرف جمع التكسير غير المصرف المثنى الاسماء السته جمع, الم... جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم هذا فيما يتعلق بالاسماء اما الافعال الفعل المضارع الصحيح والفعل المضارع المعتل الاخر وامثله الخمسه ايضا هل سمى تجانس أنا. إذن صارت عندنا أحد عشر جنسا من هذه المعربة هذه هي التي ينظر فيها النظمها هنا في ذكر العلامات العربية وإيقائها عليها فلزا عليك أن تضبط هذه الأحد عشر فإذا تم لك المقصود من ضرطها فإنه سيتم لك المقصود بحول الله عز وجل من ضرط جنس ما يدخلها من هذه من هذه العلامات أصلا وفرعا أصلا وفرع. فهو هنا ذكر العلامة الفرعية الأولى وهي الرفع بالواو. الرفع بالواو تقول الرفع بالواو على مذهب أهل البصرة لأنهم يرون أن هذا الإعراب لفظي وأما أهل الكوفة فيقولون علامته الواو يقولون وعلام وعلامة رفعه الواو لماذا يقولون هذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الإعراض معنوي فهو تغير مخصوص علامته الواو وليس هو عين الواو نعم إذن هذا هو الفرق الدقيق والضون الحقيق بين المقامين عند أهل الكوفة وأهل البصرة فإذا وقع عندك أنك رأيت بعض علماء البصرة يعبر بتعبيرات أهل الكوفة فاعلم أنه من قبيل التسامح أنه من قبيل التجوز والتسامح يعبرون كذلك ولأجل هذا لما ترى مثل أئمة هذا الشان في هذا العصر الحديث مثل الشيخ بن الفايمين رحمه الله في شروحه ويقول في بعض الفاعلات يقول مثلا قال محمد فيقول محمد فاعل مرضو علامة رفعه ضمة فلما يقول هذا فهو وإن كان يجنح, يجنح رحمه الله في ترجيحاته إلى ترجيحات أهل البصرة لماذا؟ لأن بالأنبار وهو من أئمة النحو له كتاب في الخلاف بين المدرستين في الخلاف بين الأهل الكوفة وأهل البصرة في مقدمة الكتاب أرجح أن يكون اغلب الترجيحات التي استقر عليها عمل النحا هي عند أهل البصرة هي عند أهل البصرة لماذا؟ لأنهم يجدحون كثيرا للمسموع بخلاف أهل البصرة الذين يعملون القياسة, يعملون القياسة كثيرا ويخالفون به كثيرا قاعدة المسموع فلأجل هذا إذا حصل عندك يعني هذه كقاعده كلي ولا قد يستثنى منها كقاعده كلية إذا حصل خلاف عندك بينها اهل الكوفه واهل البصره تجنح غالبا إلى ترضيحات البصريين لانه كانوا يعمدون اولا واخرا الى المسموع للعرب وهذا النحو كما قال قائلهم انما النحو قياس يتبع النحو قياسا عن المسموع ولا يقاس يعني عن غير المسموع لأن القياس لما يذكر يذكر معه اربعه اركان اصل وفرع وعلله وسريان العله من الاصل الى الفرع. فسريان العل من الأصل إلى الفرع لا يتأتى إلا إذا أثبتت أصلا والأصل ها هنا هو المسموع الأصل ها هنا هو المسموع فليجل هذا الذي ذكره النظم هنا هو أول علامة فرعية وهي الواو وقد ذكرنا دخولها على الأسماء الستة الأسماء الستة على الصحيح من التعبير بها لأن صاحب الملحى يقول ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذكائي فاحفظ مقالي حفظا للذكاء لماذا؟ لأن هنوكا على الصحيح وهو قول سبويه وقول, وقول غيره من أهل الشام بأن هنوكا أيضا من الأسماء السدة وليست الأسماء خمسة بعد ذلك ذكر النظم رحمه الله بابا جديدا وهو الكلام عن ما يرفع بالواوي نيابة عن الضمة لأن الرفع بالواوي إنما هو حركه فرعيه وليست حركه اصليه اذا يلزمك في الاعراب ان تقول يلزمك انت في الاعراب ان تقول في مثل آ آ آ المسلمون آ آ أ المسلمون مرفوع بالابتداء لنجد هذا لما ذكرنا في العوامل فيه العامل المعنوي وفيه العامل النظر فهذا عامل معنوي كما قال ابن مالك ورفعوا مبتداء بالابتداء ورفعوا مبتداء بالابتداء فهذا العامل المعنوي عمل في هذه الكلمة الرفعة فلما عمل فيها وأثر فيها الرفعة فتقول المسلمون مبتداء مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو Nia beta enabama. Idan hada mukhaqwa moon. لماذا araabika. هذا ju تتذكر mo hada. مع ta' وهذا مقام ففيه اشياء لابد أن تدور على لسان المعرب في اشياء لابد أن تدور على لسان المعرب وهذا الذي حملني على ذكر هذا التفصيل قال وهكذا وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع ما فنيته بالالف وهكذا الجمع الصحيح الصحيح وهكذا الجمع الصحيح يقصد أن جمع المذكر السالم هو النوع الثاني مما يعرب بالواو نيابه عن الضمه Hunni uffani, bada, għal-asmajis, sita, minn bajuqa rabubi, għal-wawinija, bata, għal-għal-vamma, faqqala ħaguna, uħakad għal-ġemma sahe, għal-ġemma sahe, għal-ġemma mule karussalim, għal-ġemma filluati, u għabvammu, ta' kullu, għal-mana, għal-mana, għal في الاصطلاح هو كل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في, آخره صالحة بزيادة في آخره صالحة للتجريد كل ما دل على أكثر من اثنين بناء على أن أقل الجبع ثلاثة أكثر خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي يجعل أقل الجبع اثنين هذا مبحث عصولي ها؟ ها؟ وقع الخلاف فيه قديما وحديثا فمن جعل أقل الجمع اثنين استدل ببعض ظواهر النصوص قول الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما ولصن يقول قلبيكما ها؟ ولا يقول قلوبكما لأن إن تتوب هذا اثنان ثم قال قلوبكما وهذا يعني عليه أجوب عند من قال بأنه قال الجمع ثلاثة. فقولنا أنه ما دل على أكثر من اثنين أخرجنا المفرد وخرجنا المفرد وخرجنا المثنان فالاسم المفرد هو موضوع بإزاء الدلالة على واحد أو واحدة الاسم المفرد كما عرفناه هو الموضوع بإزاء الدلالة على واحد أو واحدة فليس داخلا تحت هذا الحدب وإنما يعرب الاسم المفرد بالحركة الظاهرة الأصلية بالحركة الظاهرة أو المقدرة الأصلية أما ها هنا فإنك تعرفه بحركة فرعية ففرق شاسع بين أي مقامين طيب كل ما دل على أكثر من اثنين بزيادة أخرجنا ما دل على أكثر من اثنين لا بزيادة صالحة للتجريد كقولك مسلمون لو قلت مسلم صرح تجريده من الزيادة صرح تجريده من الزيادة إذن يكون هذا مخرجا لجنس من الأسماء وهي جمع التكسير فجمع التكسير لا يصمح فيه التجريد لو قلت مثلا رجاء هل يصمح أن تقول هذا جمع مذكر السالم لا يصلح هذا لأنه لا تصلح إسقاط هذه الزيادة لأن ذلك من أصل كلمة بخلاف جمع المذكر السالم وأما تسمية هذا وقع خلاف بين النها هل يسمى جمع المذكر السالم هل تقول جمع جمع المذكر السالم أو جمع المذكر السالم ماذا تقول؟ ما هو الصحيح في في المذكر السالم او المذكر السالم نعم احسنت نعم أنه المذكر السالم المذكر السالم لا على أصالة الناس أيها رب وإنما على جهة المجاورة كقولك مررت بجحل رب خرب فخرب هذا يعني على المجاور اختلفوا في المجاورة قد ذكرنا هذا في باب الخفض هل المجاورة تدخل في باب الخفض وهل يعتدوا بها أم لا الصحيح أنها مهملة عند أهل العلم بأن نحوي أنهم لا يعتبرونها, كثيرا. لا يعتبرونها كثيرا فإذا رأيت أنت أن يكون السالب وصفا كما ذكر الأخ محمد وصفا للجمع فإنك تقول جمع المذكري السالم وهذا هو الصحيح في التعبير هذا هو الصحيح في التعبير وأما جمع المذكر السالم فباعتذار أنه خفض على المجاورة والمجاورة مهملة عند اهل النحو المجاورة مهملة عند أهل النحو طيب إذن جمع المذكر السالم يعرب بالواوي رفعا نيابة عن الضمة يعرب بالواوي رفعا نيابة عن الضمة فتقول المسلمون ذو تقى مثلا المسلمون ذو تقى فقولها المسلمون هذا مبتدأ ورفع بالابتداء لأنه العامل نبد من ذكره وهو عامل معنوي فرفع بالابتداء وعلامة رفعه عند أهل الكوفة وعلامة رفعه ألواه نيابة عن الضمة نعم. وأما النون التي توضع في, في هذا السياق في سياقات جمع المذكر السالم إنما توضع النون هذه زيابة وليس ثمة لها دخل في باب الإعراب إنما لها معنى تفهمه لمن استجمع نظره في النظر في السياق وهو سياق نحوي من بحث فإنك تقول أن هذه الكلمة لأن النون هذا يعني حرف وهو حرف معنى ما هو معنى؟ معناه مقابلة مقابلة الاسم المفرد على جهة أنه يلحقه التنوين ففي الاسم المفرد تقول مسلم هل تستطيع أن تظهر التنوين على جمع مذكر السياس فتقول مسلمون نون لا يتأتى فلما لم يتأتى هذا عمد العربي قديما إلى وضع شيء يقابل به التنوين في اسم المفرد إذن ما هو دور هذه النون وكيف يكون عرابها أن تقول أنها نون زائدة في مقابل التنوين في اسم المفرد التنوين في اسم المفرد ولا شك أن الذي ينبغي علينا أن نقف عليه هو تقريب هذا الفن وليجري هذا عمد أهل العلم إلى حد هذا جمع المذكر السالم وغيره إلى حد هذا وغيره يعني من المقامات والمصطلحات التي الفوهى في كتوبهم حدوه باعتبار المثال وباعتبار كما قال قائلهم وجملة المستعملات في العلوم جميعها من التعارف الرسوم لقلة الإضلاك من حقائق لأشياء عند أكثر الخلائق يعني أكثر الخلائق لا يعرفون حقائق الأشياء على الجابدة ولا يعرفون استعمالات الحدود فليجب هذا لم قال لكم قائل أنه في هذا الجمع المذكر السالم فيه استغناء عن متعاطفات هذا متيسر في الأذهان وسهل مسلموننا كأنك قلت مسلم ومسلم ومسلم فهو استغناء عن متعاطفات هو استغناء عن متعاطفات نعم. إذن هذا عموما في جمع المذكر السلم أريد التطويل عليكم وذكر يعني جنسه الذي يدخل تحتها من جهه ضعب النساء الخلافية وكذلك الملحق به هو الذي فيه شرطا من الشروط التي عقدت في هذا الحدي عموما هذه هي قاعدته ثم قال بعد ذلك ورفع ما ثنيته بالآلي فيه ذكر لك العلامة الفرعية الثانية وهي الألف نيابة عن الضمة الألف نيابة عن الضمة فقال ورفع ما ثنيته بالألف فقوله ورفع ما ثنيته بالألف قصد إلى ذكر المثنى, المثنى والمثنى نأخذ من الثني باخوذ من الثني وهو الطي فتقول شنان طوى ثوبه ثنى ثوبه أي طواه نعم وأما في الاشطلاح وكل ما دل على ثنين أو ثنتين أغنى عن متعاطفين أغنى عن متعاطفين biz ziyadatan salihatin salihatin Allah يعني أهل البلد كذيما قد ذكرته لكم اسمه أحمد بن قاسم البوني ألف كتابا في القهوة سماها القهوة المرتشفة وفيه من أهل العلم من كتب في حب المشروع القهوة من كتب كتابا قائما بذاته ولزل يعني عليه وهو من أغرب من سمع أنها تعتريها لأحكام الخمس قد تكون واجبة قد تكون محرامة قد تكون يعني مباحة وقد تكون من دوبة إليها وقد تكون من قلوهة. هذا يعني من بعد ما سمع في هذا الباب هذا فاد هذا الشيخ مشهور حسن قالوا كتب يعني فيها جزءا هكذا في الشيء أن... أنني مبتلة في هذا القاب الله يتبت طيب. إذن قال ورفع ما ثنيته بالآلف إذن المثنى هذا داخل ضمن هذه المعربات إعرابا فرعيا فرعا عني الضمتي فالمثنى هو الجنس الثاني أو الجنس الأول الجنس الثاني من الحلامة الإعرابية الفرعية والجنس الأول المذكور ضمن هذه العلامة الإعرابية فرفع كذلك قد استناب عنه بالالف قد استناب عن الرفع بالالف نعم فتقولها هنا في مثل قولك قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم رجلان هذا مثنى ولا لا هذا مثنى ما الدليل على تثنيته وقع عليه الحذف الذي ذكرناه هل دل على اثنين دل على الاثنين اغنى عن متعاطفين نجد تقول قال رجل ورجلان صحيح هذا ولا ضعيف صحيح هذا إذن أغنى على المتعاطفين بزيادة على آخره صالحة للتجريد هل فيه زيادة أم لا فيه زيادة الألف والمون هل تصبح التجريد تصبح التجريد لجرب لا لجرب إذن هذا هو المثنى هذا المثنى نبدأ من استرعاء بعض الظوابط فيه من الظوابط التي ذكرها فيه أن يكون له ثمة ثان في الوجود أن يكون للإسم الذي سني ثان في الوجود ان يقول له ثمتا ان في الوجود ها القمر هل له في تعرف القمر الذي ذلك بالمثنى يلحقوا بالمثنى ويعربوا بإعرابه يعربوا إعرابه إذن الشاهد أن الجلس الأول من هذه الظوابر أن يكون على هذا المساعد لو قيل لكم زوج هل هذا مثنى؟ ليس ملحقا بالمثنى ولا مثنى وإنما زوج دل على اثنين لكن هل يغني عن متعاطفين؟ هل تقول زوج وزوج تأتاً. لا يتأتى لأن الزوج يطلق بإزاء اثنين شفعون سميكي. هل تقول سميكي. شفعون سميكي. وشفعون شفعون شفعون لا شفعون تطلق بإزاء اثنين بإزاء يعني إفهام معنى الاثنين إذن إذا هذا الضابط الذي ذكرناه في باب المثنى أيضا لابد أن يسلم من التغيير المفرد فإنك لو قلت رجل وتقول رجلاني فبقي على أصل حياته لكن لو قلت مثلا يعني يأتي معك عدم اتساق المسنى مع مفرضه في باب ذكر الحركات وثباتها فهناك يصير ملحقا بالمسنى ما هو حكمه الإعراضي حكمه لأعرابي الرفع بالآلفي, بالآلفي نيابة عني الضمتي نيابة عني الضمتي وأما النون فكذلك كما تقول في جمع المذكر السالم تقولها هنا فتقول النون هذه في مقابلة التنوين في الاسم المفرد أنها في مقابلة التنوين في الاسم المفرد لابد عليكم أن, أن يسترعي انتباهكم في جانب الإعراب جانبان الثناء الأول منهما ذكر معنى الحرف والثاني منهما إعرابه إذن لابد من ذكري المعنيين جميعا أما إذا اختصرت على شيء دون شيء أخللت بالإتيان على استيعاب جملة النظر في هذا المعربي فإذا قلت في حرفي مثلا فيه كقولي مثلا يخال في سواده رمضجا كقولي يعني رؤبة قال Inni in Ni Abu Saadin <ETS> either Lailu Deja, you khalu fee Sawadi Yaron Deja, Fi Sawadi, uh Fi Halfujabin, Wahuna, Za Eden. In Maana Huna, Ziya. In the hot Lena Katastropha and to ship a hope of the food, in Ni Abu Saadin, either Lailu Deja, Yuha Lu Sawaduhu Yaron Deja. And the Mustabatas half of Mimbuni huna is the L-iffadet, jani hua za' idani. Ja mahu ma' anaal asfalt l-zalari, u t-tawkiid. T-tawkiid, s-sawad l-ħalik l-ġildi. Jana li jamandag, huwa l fi sawadhi, kha' الكسرة وعلامة جده الكسرة إذن فتذكر في الحرف هذا المعنى وتذكر الإعراب هذا مهم جدا هذا مهم جدا في باب الإعراب إذن النون هذه هي في مقابلة التنوين الموضوع في الاسم المفرد فالاسم المفرد في رجل تقول مررت برجل ها وتقول قال رجل فهذه النون إنما هي في مقابلة نعم طيب. إذن هذا فيما يتعلق يعني على جهة الاختصاص في باب المثنى ثم قال بعد ذلك وارفع منون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون, وتفعلان تفعلين تفعلين تفعلون. نعم هذا ما على اسمه بالأمثلة الخمسة الأمثلة الخمسة الأمثلة الخمسة, الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة. Fihimene ju abbaru għamdari kabi, 1.5. Bil-afhali, 1.5. Ja fihimene abbaru bil-emfile ti, 1.5. Kamahua kaulu, ibni في fil-kapark, ufirajri hihim, fil-kutubin. Ja sahejuhtu fihimene ta' abbaru bil-emfile, li mada, li jendakala ba' abbar ta' bil-esma, li ma' abbar ma' neħdu bil-esma, fil-esma هي محصورة فعلا في خمسة أخوك أبوك حموك فوك ودو وهنوك على من يضيف السادس إذن صارت ستة هذه محصورة لكن في الأمثلة الخمسة هي أمثلة وتحتها ما هو محصور لا شكل كلام العرب محصور لكنه جنس متكاثر ومتكاثر جدا من أفعال فليجد هذا التعبير بالأمثلة أولى من التعبير بالأفعال لأنه يهم الحصرة أنها محصرة في أفعال معينة لكن حقيقة هي أمثلة وتحتها حصر حصر لجنس متكاثر جدا من الأفعال الكثيرة والوفيرة في هذا الصدد نعم ما هو ضابط هذه الأمثلة الخمسة ضابطها كله فعل ايه لاحقهه الاثنين لاحقته الف الاثنين او ايه فعل مضارع لاحقته الف الاثنين هو اصلا اصلا لا هذا السؤال لماذا لان الماضي مبني والامر مبني على على خلافا لمن خلافا لبن جعل اعرابه جعله معرضا من الكوفيين لانهم ضمنوه تحت المضارع ها فلما استقررت هذه القاعده فلا السؤال هل هو فعل مضارع ام لا لان نتكلم المعربات نعم. ورفع والفاعل بنونيه فياذا اذا كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه الف الاثنين للغيبه والمخاطبه واو الجماعه للغيبه والمخاطب وياء المخاطبه ليه انه مخاطب احسن احسن لا تتاتى تكون ياء المخاطبه هي اضافه الصفه الموصوفه يعني اضافه الحال الحال الى المحل ثم تقول ان تبع ذلك هل هي للغيبه ام للمخاطبه ستقول اصلا ياء المخاطبه هذا هو فياء المخاطبه اذا اتصلت بالفعل المضارع او الفعل الاثنين اذا اتصلت بالفعل المضارع او واو الجماعه اتصلت بالفعل المضارع فانك تسمي هذا الجنس من الافعال تسميه الأمثلة الخمسة الامثله الخمسه هذه ترفع بالالف نيابة عن الضمته ترفع بالالف نيابه عن الضمته نعم وهذا كمثل قول الله عز وجل ويقولون طاعه ويقولون طاعه فقال الله عز وجل يقولون يقولون من أمثلة الخمسة هو فعل مضالع نعم. هذا يرفع بثبات النون يعني إذا أردت أن ترفعه فذكر لك العلامة كم العلامة هذه الأولى الفرعية ما هي العلامة الأولى الفرعية التي ذكرناها الواو ثم الآلف ثم النون إذن العلامة الفرعية الثالثة هي النون كيف يرفع هذا الفعل المضارع الذي اصطلحنا على تسميته بالأمثلة الخمسة يرفع بثبوت النون بثبوت هذه النون أو نعم فتقول كما قال هو هنا أو أرفع بنون يفعلان يفعل قال الله صلى يقولون فعل مضارع مرفوع من نعم. نعم أحسنت لتجروده عن الناصب والجازم لماذا تقول هذا؟ لأن هذا العامل المعنوي الذي عامل الرفع في هذه الكلمة فذكر العامل مهم أيضا في الإعراض ذكر العامل مهم في الإعراض لتجروده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون عبرت وعلامة رفعه قلت ورفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة لبس بذلك البتة طيب يعني يفعلاني يفعلاني كقولك يصلياني ويفعلون كقولك يقولون وتفعلاني كقولك تقولاني وتفعلين تكرمين وتفعلون تصلون مثلا فهذه لو ورعتها بإزعي سياقات فإنها تكون من الأمثلة الخمسة التي ترفع بي شبوتي النون نعم. نعم هذا هو جنس المرفوعات التي ذكر لك النظمها هنا ثم عمد إلى ذكر باب علامات النصب فقال باب علامات النصب باب فصلنا القول فيه مرارا وتراجعون تفصيل معنا الباب في اللغة وفي الإصطلاح علامات جمع علامة وهي الأمارة علام من لا يرد تشريقا بين العلامه والاماره انك من يفرق بين العلامه والاماره والنصب في اللغه الاستواء في علامة النصب كل المحصياء الفتح والألف والكسر ويا وحثنون فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم وانصب لكسر جمعة أنية سلم وأعلم بأن الجمعة والمثنان نصبهما بالياء حيث عنام قوله هنا علامة النصب لها كل محصياء الفتح والألف والكسر ويا قبل الوروج في مقصور كلامنا عن النصب لزاما علينا أن نعرف عامل النصب فالذي يعمل النصب في كلمات جنس من ثلاثة أشياء الأول الحرف يعمل النصب والفعل كذلك يعمل النصب والاسم يعمل كذلك النصب فالحرف من مثل قولك Fajilem tefagħu, walem tefagħu, لن tefagħu, fa tefagħu, fjellu, walemir, nasuba kii, mada, al-harfun. Idan, aimir, nasuba kii, huna, harfun. Wakedarika, minn aramiidi, al-nasubi, al-efgħal, al-fjellu evan, minn صلى صلاة فصلاة وقع عليها فعل الفاعل وقع عليها فعل الفاعل فهو الذي أثر فيها كونها منصوبة وكذلك قل وكذلك قل فيما يتعلق بكون العامل اسما فإنه كذلك يكون من العوامل التي تعمل في الكلمة النصب فتقول مثلا لقيت ضاربة آه مثلا لقيت الضاربة زيدا لقيت الضاربة زيدا فزيدا عمل فيه اسم الفاعل الضارب واسم الفاعل يعمل عمل فعله فأثر فيه كونه منصوبا فأثر فيه كونه منصوبا لأنه من مشتقات نشاهد أن العامل أحد هذه الجنة الثلاثة إما أن يكون بالحرف النصر يعمل فيه الحرف سيعقب فصلا قائما بذاته في حروف النصر والتكلم عنها مليا وإما يعمل فيه الفعل وإما يعمل فيه ألسل نعم قال هنا علامة النصر لهاك محصية الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون الفتح والآلف والكسر ويا وحذف نون ذكر لك خمس علامات تحت جنس النصر هذه الخمس العلامات التي ذكرها أولها أصلي أولها أصلي والباقي فرعي عنه أولها أصلي وهو قوله الفتح قال هنا هنا قال علامات علامة نصلي لها كن محصية أي نبد عليك أن تستقصيها لماذا نبد عليك استقصاؤها لأن فهم النحو إنما هو متوقف على فهم هذه العلامات وضبطها فهو في الكلام لأجل حظك أنت على إدراك هذه العلامات كلها وعدم تفويت شيء دون شيء فلزاما عليك أن تكون محصيا لعلامات مصبق لها فقال هنا علامات مصبق لها كل محصية الفتح الفتح بدأ بها لأنها أصل علامات أصل علامات النصب الفتحة وعبر بالفتح عن الفتحة يقال ما قيل في الضم يقال هنا في الفتح فهو من ألقاب البناء فهو استعاره استعاره لقب الإعراب بلقب البناء فلأصلا يقول الفتح لماذا قال الفتح على أحد أمرين إما أن يكون حمله ذلك أنه لا يرى فرقه في التعبير بألقاب البناء ويقاعها على ألقاب الإعراب وهذا قول عند بعض النحا كما حكاه الأهدل في الكواكب البرية وإما أن يكون ذلك على جهة أنه ضاق عليه الحال في هذه التفعيلة التي وضعت في هذا البيت فحمل نفسه بالتعبير بالضم دون الضمة وبالفتح دون الفتحة وهنا هذا هو الأقرب الذي حمله على ذلك قال الفتح والألف هو, هو الكسر ويبدأ بالفتحة ثم عقبها بالألف لأن الألف بنت الفتحة لأن الألفة بنت الفتحة لو أشبعت أنت الفتحة تصارت ألفا ثم عقب بعد الألف قال الفتح والألف والكسر ويا الفتح والألف والكسر ويا الفتح والألف والكسر ويا وذكر بعد ذلك الحركات الإعرابية الفرعية والأصل, والأصل الذي بدأ به هنا هو الفتحة الإنسان الذي بدأ به هنا هو الفتحة طيب فقال فالذي الفتح به وحفنوني ثم قال فالذي الفتح به علامه يا ذنها مكسر الجمع ثم المفرد ثم المضارع الذي قد سعد قال التي هي الفتحة, بها فقال يذها ذوي العقول, العقول والنهى قيل أنه جمع نهيه والنهيه هي المسكة من العقل نعم لماذا سمي اهل النهى اهل النهى لان العقول التي يعني خصهم الله بها من جهه درايهم ومصالحهم وتحقيقها واستيفاء النفاسه وابعادها وتقليلها هذا الأمر هذا نهاهم عن وقوع ان وقوعهم في المفاسد وحملهم على الاتيان بالمصالح Fasumija, يعني هذا العقل يعني jahni washabi l-hukul, da unnuha, summu kadali, li maada, li ennahum, li ennahum, li humma, jahni haren, jahni fati, ma ussi habu mihi, wasfu l-elmi, wasfu l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 نذكرها فقط التكسير حاصل في ستة أجناس ما هي؟ تفضل نعم تغيير الشكل أيضا النقص وزي. يعني مرطبها تغيير الشكل النقص نعم لا فيش مشكلة أرجع قلت أن هذه الأجناس السبتة التي ذكرناها هنا هي التي تصلح وضعا تحت هذه هذا الاستلاح الكلي وهو جبع التكسير جبع التكسير نعم فقال هنا مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد فمكسر الجموع حركته الإعرابية نصبا طبعا الشرط الذي أغفده الناظم هنا هو دخول عامل النصب لابد أن يكون عامل النصب داخلا في ذلك وهو لم يضطر هذا لأنه شرط عقلي ظاهر شرط عقلي ظاهر يعني محال أنك تعمل النصب في كلمة من دون وضعها في سياق ويكون ثم تعامل لأن نصب سواء كان حرفا أم اسما أم فعلا إذن هذه جموع التكسير التي ذكرها لها شواهد في كلام الله عز وجل فقول الله عز وجل وأن المساجد لله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله, الله، احد فقول الله عز أن ان المساجد المساجد <تصفيق> اسمه, اسمه،, اسمه، <تصفيق> ان واسم ان ما هو حكمه سيتمعناش لحظه هنا بماذا نصب نصب ب ان نصب بان لانه حرف هو الذي اثر فيه النصب طيب ينصب لانه نصبه الفتحه هنا نصبه الفتحة. الفتحة وهذه الفتحة سواء كانت ظاهرة مقدرة فإنها من الإعراب الأصلي فتقول وأن المساعدة لله فلا تدين مع الله أحد وتقول مثلا آه آه إن الصحارة جميلة إن الصحارة جميلة فالصحارة تعريبها اسم إن وعلامة منصوبة بإن وعلامة نصبها الألف المقدرة على ال على الالف على الالف منع من ظهورها التعذر والاستحاله منع من ظهورها التعذر والاستحاله نعم. فقال هنا مكسر الجمع ثم المفرد والاصل يقدم المفرد على الجمع التكسير لانه ترتيب يعني يراعى فيه جانب البدايه بما دل على واحد ثم ما دل على أكثر من واحد فقال هنا ومفرد قال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 شن مخوجك شيء يا استاذ طن؟ فقلت الاسم المفرد هو كل كلمه دلت على واحد او واحده ولم يكن من الأسماء السته ولم يكن من الاسماء السته فهذا يسمى الاسم المفرد هذا يسمى الاسم المفرد. هذا اسم If I can aka who amino must be in the hati. So I can't have daratella. But a puru metalan uh um in the Muhammadan in the Muhammadan Sahiburukin Kareem. Sahiburukin Kareem. Sayyidina Muhammadan Muhammadan is فلقيت محمدا لاقيت الفعل فاعل ومحمدا مشغول به ونافعل الاصل في حكمه الاعرابي انه منصوب فنصبه انما كان بالفعل اثر فيه الفعل وهو لما كان من الإسماء المفردة لانه دل على ذات واحدة دل ذات واحدة ها وهي موضوعة بإزاء جنس من الذكور يقال لهم محمد هذه الذات الواحدة التي أطلق على اسم محمد دخلها عامل مصب فلزاما علينا أمنصبه فماذا يكون مصبه يكون بالحركات الأصلية بالفتحة فتقول لقيتم محمد هذه الفتحة سواء ظهرت أمن تظهر وعدم الظهور له أسبابه وقد حصلناها وهو ما صبح على تسميته بالإعراب التقدير لفظا وتقديرا تقديرا لو نفظه فنلحد نغتنب هكذا قال النظام في باب العرب قال إذن التقدير هو ما يمنع من التلفظ به مانع من استفقال أن يقول مستفقلا كالمنقوص أو تعذب كالمقصور أو اشتغال بحركة المناسبة أو اشتغال بحركة المناسبة أو الوقف او الوقت اذا هذه هي اسباب التعذر في ظهور حركه على اسم معين اذا لما تقول انت لا قيت موسى فموسى هنا تروه مفعولا به مفعولا به منصوب نعم يعني هذا أولاً أفيدكم فائدةً وهو أن الرجل لما يكسر الحركة بيديه هذا دليل على ضعف لغته ها؟ لما الرجل لا يستطيع التعبير يعني بيديه كما أفعل الآن هذا هذا دليل على الضعف اللغة هذا يعني ذكره بعض اللغة لماذا؟ لأنه لم يستطيع الشرح بالكلام فيحتاج إلى اليدين كي يستجنى الوصف يعني هذه فائدة عرضية ولست يعني أنتقصوا منها يعني أبداً يعني هذا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 التعذر والاستحالة التعذر والاستحالة إذن سواء كانت مقدرة لإعراب فيها تقديليا أو لإعراب فيها أصليا فإنك مادام قد, قد دخلت قد دخلت معك في هذا السياح قد دخل عامل نصبي قد دخل عامل نصبي وصلح أن تكون هذا الاعراب فيها اعرابا اصليا وليس اعرابا اعرابا اصليا وليس اعرابا فرعيا ليس اعرابا فرعيا بالالحروف وانما سياتي ذكر الحروف فقال هنا مكسر الجمع ثم المفرد ثم المضارع الذي كنتسعدوا ثم المضارع الذي كنتسعدوا المضارع الذي كنتسعدوا قصد به الجنس الاخر الذي يعرب بالفتحه الفتحة نصبا إذا دخل عليه عامل النصبي وعامل النصبي الخاص هنا هو الحرف فقط نعم هو الحرف لأن الفعل لماذا لا يكون الفعل عاملاً في فعل أو الاسم عاملاً في فعل لماذا ذلك لأن الاسم مسند إليه والفعل مسند مسند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 مكسر الجمعي ثم المفردوه ثم, ثم المضارع الذي كتسعدوه ثم المضارع الذي كتسعدوه تسعدوه في علم مضارع لكنه أين وجه التمثيل في هذا؟ أحسن يعني هو الآن قصد ذكر شرط من شرطي إعراب الفعل المضارع منصوباً بالفتحة الظاهرة أو المقدرة بالفتحة الظاهرة أو المقدرة ما هو هذا؟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 هو قصد أن يخرج هذا الشرط بقوله كتسعد لأنه لم يتصب آخر تسعد شيء لكن ثم تشبن ثم, ثم تشط آخر أخفله وهو دخول الناصب لابد أن يكون ثمة دخولا للناصب فدخول الناصب هو الذي يعمل في الفعل المضارعي النصب فتقول فإن لم تفعل هو الذي يعمل في فعل المضارعي النصب لقولك لن يأكل الرجل سمكاً ولبناً مثلا ويشرب لبنا يأكل سمكا ها ويصلح ان تقول سمكاً يعني لم يأكل رجل سمكاً ولبنا يعني يصلح هذا كقول شاعرهم علفتها ماءاً وتبلاً علفتها تبنى وما حتى غدت همالة ثقال احتاج غدت همالة الشاهد قال علفتها تبلاً وماءً بارداً هل يؤلف دماء مع التبن؟ تقديم في الكلام علّفتها مع أم وسقيّتها علّفتها التبلا وسقيّتها يعني سقيّتها مع هذا أسلوب العربي المعروف إذن هو لما ذكر تسعد أراد أن حتى غدت شمّ لا إلهي الله ذهب البي إذن هو لما ذكر لك تسعد أراد أن يمثل لك بهذا المثال على قاعدة وهي أنه إذا تجرد. عن دخول عن أن ينحق أن الفعل المضارع شيء مما يحمله هو على إخراجه من باب الإعراض إلى باب البناء إذا وقع هذا وانضاف إليه شاء الله ثاني وهو دخول الناصر فإنك تعرب هذه الكلمة تعربها منصوبة بالفتحة وهي حركة أصلية في كبه طيب توقف على هذا الحد ونقادم إن شاء الله حز هو قصدها نعم لكنه يعني سيذكرها بعدين هو سيذكر الالف 5 قبل الالف 5 تصبح التازد واصيبت بضم جمع التاء الحسن بحل كلمه المثنى منصوب بالياء حسن نعم. نعم وكذلك قصد اخراج الالف 5 طيب هذا اخر شيء بحول الله زوجا المره القادمه بحول الله يتمم مقصود بالحركات الاعرابيه الفرعيه في باب النصب الله الموفق ولا نسيت انا نعم في من النحاه من يجعل النحا أقل اقل الجمع اثنين في من النحاه من جعل اقل الجمع اثنين نعم في دراسه جامعيه على وهو ضابط التفريق بين في قال احنا عم نعم رفيق مش عم نقول انه هذا شكل يعني حتى هذا طيب. قال هنا ما هو الضابط في التفريق بين التعذر والثقل هذا فرقناه في بابه في بابه الضابط التفريق بينهما أخي الكريم أن, أن, أن التعذر هو ما, يلحق هو ما يلحق المقصورة لماذا؟ لأن المقصور صمي مقصورا لحبس الحركات عندي لا تظهر عليه أي حركة لأن مادة القصر في اللغة هي الحبس قال الله عز وجل حرم مقصورة في الخيام حور مقصورات في الخيام أي محبوسات في الخيام وضابط التفريق فيه أن المقصور هو كل اسم هذا الضابط كل اسم معرض آخره ألف لازمة آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها مفتوح ما قبلها طيب هذا الظابض يعمل فيه التعذر يتعذر فيه ظهر الحركة أي ألف لازم مفتوح ما قبلها وكانت في اسم ولم تقوم في فعل ولا في حرف حرف كمثل قولك على وفعل كمثل قولك يخشى هذه لا تقول يعني لا يقول إنسان في هذا الصدد أنه مقصور ها؟ لا يقول أنه مقصور لا يقول أنه مقصور فالضابط التعذر هو ما يدخل في هذا الصدر أما الضابط الثقل كما ذكرت أنت إنما يدخل في باب المنقوص كميش لقولك أنت القاضي فهذا منقوص الحركة قد عليه حركة وتغيب عن الظهور عنه حركات أخرى فالذي يظهر عليه فقط هو حركة الفتحة وذلك لخفتها على الياء كما ذكر ابن هشام فتقول مثلا إن القاضية قد أمر بقطع يد فلان لأنه سرق واستوفى شروط القضعين واستوفى شروط القضعين إذن فقولك إن, إن القاضية ها فلماذا ظهرت عليه الحركة؟ ظهرت عليه الحركة لخفتها أما غيرها فلا تظهر للثقة فلا تقول قال القاضي قال القاضي هذا لا يتأتى أو مروت بالقاضي هذا لا يتأتى فهذا لا يتأتى لأنه مستفقل على اللسان ومستعجم كذلك فيه على هذا أشعر أن النحو ثقيل Had sa olnud siin palju kordi? Ma olen sind väga fani, et sa oled siin palju kordi. Ei, ma olen sind väga palju kordi. Katar on saanud temfida. Ja isegi sind sind saanud. Ja ma olin sind väga fina. Ma olin sind väga fina. التي قيل فيه ما قيل في الورقات كما قاله الحطاب الرعيني قال صغر حجمه وكثر نفعه وظهرت وركته صغر حجمه لأنه لا يتعدى يعني وريقات فهو له من اسمه نصيب وكثر نفعه لأن الطالب ينتفع به كثيرا ها كثر نفعه وظهرت بركاته ان من اشتغل بها فعلا يعني حصل له النفع العميم والفضل العظيم في فهم له هذه العلوم او لهذا العلم وهو علم النحو نعم او الان يعني اذا في هذا يظن يكفي من نظر في شروح العلم المسموعه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 من دون طلب أسباب فهمه فإن الإنسان يستفقد كل العلوم بهذا المصطلح أيضا لم تحفظ فيه وتفهم وتكسر من التمثيلات ها؟ أجل هذا من الأخطار التي نهايشها في درست المصطلح والذي لا العلوم الذي لا يطبق أجل هذا تجد كثيرا ممن كثب في علم المصطلح لكن الثمر المرجو من هذا المصطلح غير موجود أه؟ يعني الآن لو نظرت إلى الشيخ ناصر رحمه الله رجلون يعني سبحان الله فتح الله عليه من, من, من علم من الحديث الله به عليه ولو أن تكن للشيخ حسنة إلا الصحيحة والضعيفة لكانت تلك هل تعرفون للشيخ ناصر رحمه الله كتبا في المصطلح حتى الكتابة التي الشيخ علي حسن في الباعة الحديث إنما هي من تعليقه هو وجمعه هو هو الذي جمع هذا الكتاب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 كذلك في علم النحو أخي الحريم الله عز وجل لم, يدي لم يدي يدي يدينك الله عز وجل بجانب تعبده بهذا المصطلحات التي نذكرها الآن تعبدك الله لو, لو, كان, الإنسان لو كان الإنسان مستقيم اللسان وينطق كما رفقت العرب من غير لحلح من غير خطأ فإنه غير مجزوم عليه أن يدرس علم النحو لأن الثمر عنده في اللسان فإن درسه فيكون في من قبيره معرفة نظرية يقعها على معرفة, على معرفة تطبيقية إذن المهم أول وآخر هو التطبيق المهم أول وآخر هو التطبيق المهم أنك إذا قرأت في كلام الله عز وجل تفهم والمهم أيضا أنك إذا وقع لك نظر في كلام سواء كان هذا بكتب الأدب أم من غيره من الكتب وكنت تقرأ فإنك لا تلحل ولا تخطئ هذا هو الذي ينبغي أن يحمل الرجل نفسه عليها, عليها. يح نفسه على هذا المقام لأن هنا في هناك فيجد نام هذا هذا التخطاب ما فهمته من سؤالي هي أنه قال فالصواب أن يؤلفهم بكذا ويؤلفهم فأهمت ما قل وعلامة وقفهم بكذا وما يلق هو ما يتعلق بالخلاف بين المصريين والكوفيين في التعبير في, في, في, في الجوانب العربية بقولك وعلامة ورفعه كذا وعلامة نصبه كذا نقول في من البصريين من عبر بهذه العلامة قال وعلامة نصبه لكنه, لكنه, لكنه أوقعه من جهته يعني المسامحة والتساهل في التعبير والتساهل في التعبير وأصل خلاف في هذا هو هل الإعراب معنوي أم الفور به فالبصري يقول الإعراب هو الضمة أو ما نبع عنها الإعراب رفعا هو الضمة أو ما نبع عنها الإعراب نصبا هو الفتحة أو ما نبع عنها وأما فيما يتعلق بأهل الكوفة فإنهم يقولون تغير مخصوص أو تغير مخصوص علامته الضمة أو ما نبع عنها فلما تجد بعض أهل البصره يعبرون بقولهم في باب الاعربات فيقولون مثلا قال عبد الكريم يلا نمثله عبد الكريم قال عبد الكريم فعبد الكريم ها فاعل وهذا الفاعل يقولون في اعرابه انه مرفوع ورفعه ضمه وان الكوفي فيقول مرفوع وعلامه رفعه الضمه لكن لو كان هذا من قبيل المسامحه فلا اشكال في ذلك لانه هنا لا يمني عليه خلاف معنوي, معنوي يعني لا ينبدي عليه أثر معنوي في هذا سياق والله أعلم والصور نعم يعني وقت حصة نعم بسم الله نعم نعم, نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قال الأخ الكريم هنا قال قال, قال يقال يقول أهل العلم في شرح البسمانة دي أن الأصل في العمل الأفعال في فماذا يقصدون بذلك نعم الأصل في العمل الأفعال لكن هذا الذي يذكرونه قد اعترضه ابن كثير في تفسيره اعترضه ابن كثير في تفسيره فإن في مثل قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لأن بسم البسملة ينسه آية إجماعا من قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وآية من أول كل سورة على الراجح من أقواله العلم في ذلك قد فصل القول فيها صاحب المراقف قال وليس للقرآن تحزى البسملة وكونها منهم خلاف نقلة يعني أهل الخلاف نقلوا الخلاف في ذلك خلاف نقلة وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق والمعتبر بعضهم رأى إذا قرأت بقراءة ابن كثير فهو يجعلها آية من كل سورة وإذا قرأت بغير قراءة ابن كثير فليست آية Minn kulli soora, lekkena saheh minn ħada, enna ħajatun, li enna femmeta, iġmaħani fiħadi, il-mesqala, naqalahu me xawkani, minn enna, katabu, il-masaha, katabu, il-masaha, kulli, lowni nwahe. Ja meħteġu il-etemiezi, il-mimma, li, se minn kena millah, me juzuhu billahun. Fellimma, nawaru fil-mesmana, et juwadid uha, meħfota ذلك. nefsi, xabbej, għal-musha fil-imam. Fellimma, لون المصحف الإمام فالشوكان جزم بهذا بأنها تكون آية من كل سورة. هذه البسملة التي ذكر أخونا سأل يقال بأن الأصل في الأعمال لا فعل إذن يقدر المحذوف هنا فعلا يقدر فعلا ولا يقدر اسما لكن الصحيح أنه يجوز تقديره اسما لماذا يجوز تقديره اسما لأنه دل عليه القرآن قال الله عز وجل يركب فيها بسم الله مجراء بسم الله باسم جار ومجرور وتعلقه هنا اسم مؤخر وهو قوله مجراها فوسم إذن صح أن يكون التقرير اسما لأن القرآن ذل على ذلك وهذا الذي جنح إليه ابن كتير هذا الذي يرجحه ابن كتير فيصح أن يكون من هذا القبيل يصح أن يكون التقدير إما اسما وإما هانا وأما قولك على أصل في الأعمال للأفعال لأن الفعل حدث الفعل حدث والاسم ذات Ja asu anju emalavi, el-hadethi, rabi 30, fed-e-GHR-ja ullun, anna asu fed-e-Mari, أي نعم. قال أخونا الكريم دخلت الكاف على تسعد في قول الناظم هناك تسعد ها؟ ثم المضارع الذيك تسعد ثم المضارع الذي تسعد قال لماذا دخلت الكاف على تسعد مع أن تسعد من الأفعال وليست من الأسماء ها؟ طيب. هذا إنما عامل فيه الناظم اللفظة نزل تسعد منزلة الكلمة التي هي اسم وهذا قد ذكرناه قد ذكرناه من دخول الحروف على الحروف لأنه عملت الـ الـ الكلمة الكوهية الاسم أو الفعل أو الحرف عملت معاملة الاسم ها؟ لماذا لأن الحرف له اسم فتقول السين اسم هذا الحرف ومسماه سين فتقول مثلا سيأكل فمسمى س هكذا وأما اسمه فهو السين إذن هذا الاسم لهذا الحرف عمل معاملة الكلمة القائمة بذاتها فتقول كالسين Kessini, falisim maħna ħadha, għal-takkun, għal-maħtis ħadhuhuna, bħħal-takkliħil-takkliħ, uħadha li-għalab, friħi kunu jgħalab, maħkijen, kunu jgħalab, هنا قال بعض من نظم قال لابد للجار من التعلق باسم وفعل بفعل نوع اسم كنحو مرتقي فقوله بد للجار من التعلق الجار المجرور لابد أن يتعلق بشيء قبله لماذا؟ لأن الجملة لا تتكون من جار المجرور قائم بذاته لابد فيه أن يكون لأن الجنس الجمال إما أن تكون اسمية أو فعلية وفإذا رأيت جارا ومجرورا جارا ومجرورا فالزم واجزم بأن هذه فيوجد تقدير إما بفعل وإما باسم وقد قدرنا نحن المعنى يعني جميعا فيصح أن يكون فعلا وينصح أن يكون أسماء فإن قدرته فعلا رأيت فيه الأصلة وهو أن الأصلة في العمال الأفعال وإن قدرت فيه الاسم فغالبا هذه الأسماء التي تقطت تكون مشتقات وهذه المشتقات غالبا ما تعمل, ما تعمل, ما تعمل عمل أفعالها بشروطها تسيطي معنا عمل اسم الفاعل عمل فعله وعمل اسم الفعول عمل فعله بشروطه إن شاء الله عليه وَجل أرى المفق Lorians on hakkanud dada nii et tänse nädal on ära olnud siis on ta mõelnud ja نعم علوم اللغه العربيه اخي الكريم هذا سؤال قال يعني انا هذه العلوم اللغويه والفنون الادبيه فما يعني كيفه يكون السبيل في ذلك ها يكون السبيل في ذلك نقول كما سميت سابقا من قول ناظمهم اذا فهمت ذا فذا من النصوص لم يكن يحال الا لفهمك اللغه العربي محررا لعلومها بالرغبه نحوا وصرف واشتقاق ولغه هذه الاساس فاشهد ان تبلغ هذه الاساس اخي وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس فجدتها لأن تبلغه وكبلها البيان والمعاني وقرض الشعر والعروض داني والخط والتاريخ والإنشاء قافية فليبها, الغ... فليبها الغناء من استكمل هذه العلوم يا إثنى عشر فن من استكملها Ma nisbek ma l-ħari l-urum, في علم għal-buqaburgu, جدا mutagan liqo fjajilmi, għallura, s-sanhu liqo nġidna fjajilmi l-urum, waqqad aħda, biex japaam l-urati, asu liħi, waqqad asu liħi, ذلك liħi, waqqad liħi, waqqad liħi, waqqad liħi, waqqad liħi, waqqad liħi, waqqad liħi, واساساتها واساسها النحو اساس هذه العلوم النحو فاذا طلبت من العلوم اجلها منها مقيم اللسن كما قال ابن خلف, خلف لكن رد عليه هذه المقاله ابن عبد في مقدمه كتابه جامع بين علم وفضله وقال هذا ولا مقال قال فأجلها منها قل فاذا طلبت من العلوم اجلها منها مقيم الاديون يعني العقيده يقصد بها العقيده نعم منها مقيم الاديون هذا ولا ما قال جاهل منها مقيم الارسل وانما هو قصد يعني جلاله هذا ابن خلف قصد جلاله هذا الفن لأنه السبيل الامعن والمورد الأبيان لفهم ما بعده لفهم ما بعده من نصوص الكتاب والسنه اذا تقرا هذا فيلزمك اخي الكريم ان تقف على ما لا يسعك جهله من جملة قضايا النحو وكذلك الصرف وكذلك الاشتقاق لأنه معين على فهم اللغة ها؟ وكذلك اللغة ايضا اللغة وهذه العلوم التي ذكرتها لك جعل أهل العلم تأصيلات اللحظة في علوم قامت بذواتها هذه العلوم التي قامت بذواتها هي تأصينات فالنحو وضعوا له أصولاً فجعلوه أصول النحو ها؟ واللغة وضعوا لها أيضاً فقعاً فجعلوا فقها اللغة وهكذا إذن الشاهد ان استجمع هذا على نظرة تأصيلية مفيدة ونعن في ذلك كثيراً فهذا عموماً يعني فيما وصح به من جانب اللغة والله أحمد الله إِنَّا بِالْحَرَقُّ وَاللَّاغِمْ خَضَّمُ اللَّهِمْ أَنَّهَذَا لَيَجْنُسُ كَلَانِ الْحَرَبُ أَنَا شِدَّهِمْ هُنَا كَبْلِيسَةِينَ الْعَدَابِ نعم، نعم، نعم هو فيما يتعلق بما ذكرناه من قضيتي خفض وجزم مثلا خفض جزم مثلا خفض جزم, جزم فذكر المعقوف من دون ذكر العاطف وهو الحرف هذا لا يتأتى في كلام العرب هذا لا يتأتى في كلام العرب وقد يجوز ذلك في الشعر كما هو الواقع كما هو الواقع في نظم صاحبنا وبحروف جر وهي من إلى ها من إلى أي الأصل يقول من وإلى فهنا لما ذكر المعطوف من غير عاطف لأنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره وليست هذه قاعدة هكذا على إطلاقها وإنما تضبط بظوابط نعم تعرف الحد شيء منظر يحدي هو الحد أنا أعرفه الرسوم <تصفيق> لأن الحد يعني لو تكلمنا في الحد واقسام الحد يعني الانسان يبقى في مساله هو قال جمله المستعملات في العلوم جميعها من التعاريف الرصوم لقله الادراك من حقائق الاشياء عند اثل الخلائق انت لا تاتى لك معرفه حقيقه الاشياء على ما استقر عليه اصطلاح القوم لماذا؟ لأن لان الاصطلح مصطلحا إلا باخره من الاتفاق. اتفاق اتفاق طائفه مخصوصه على شيء مخصوص متى اتفق ذلك الشيء صرف الذهن اليه ان صرف الذهن اليه اتفاق طائفه مخصوصه اذا هو اتفاق النحاه وفيه اتفاق للاصوليين وفيه اتفاق للفقهاء وفيه اتفاق لللغويين وهكذا هذا الاتفاق هو عندهم عند اولئك القوم اذا أنت لست داخلا في من اتفقوا فلما لم تكن في الاصطلح Imtene, anna, dajka, anta, kuna, idara, kuhulli, ka idara, kehim, huh? Ida, huh? Ida, huh? Ida, huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? لك Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? لك Huh? Huh? Huh? Huh? اه ليس هو اللي اسوين كان هذا تعريف غير منطقي لكن الصحيح ان الذي اشتهر ذكره في كل العلوم هو التعريف هو التعريف بالرسم بده الخواص خواص يعني هذا واما التعريف بالحد فمن شرطه فمن شرطه يعني التعريف بالحد لا يكون فيها عطف ولا يكون فيها يعني فيها أشياء دقيقة اشترطوها فيها في الحدي وهي يعني أبعد ما تقول فالشاهد عمدوا إلى تعريفها بالرسوم ولم يعمدوا إلى تعريفها بالحدود نعم ولم يعمدوا إلى تعريفها بالحدود الحمد لله هذا آخر شيء ندخله إن أصدف من الله وحده لي الحمد ونخطف من نفسه الشيطان رهو رسوله مريء سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الله سبحانه وتعالى ان يجزى خنه الشيخ مصطفى الجزاء